بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام ورشيئ الله على آله وصحبه وعلاه بعد قال المراد رحمه الله تعالى اسمه كنيته أبو علي اسمه الحسن بن قاسم المراد ولقبه أبو ذكرى في عن التوحيد ذكرى الشيخ ذكرى الشيخ صالح ترابيته من مراجعه المواده الضروريه توه هذا لقبه طيب انظر معي صفحته ستة نعم ستة طيب قال أما المرادي فهو بدر الدين هذا لقب الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي يرجع نسبه إلى قبيلة مراد وكان مؤطر رحطي في القرن السابع في اسفي على ساحل الأطلسي بالمغرب ثم رحلت قدوته قاسم The father of the father of Zahra, who was famous by the mother of Qasim in Egypt. He was born in Egypt. He was وقد أخذ العلوم الإسلامية علوم العربي عن كثير من ذلك العصر <تكلم> <تكلم> ماذا ذكر له كونيا؟ الذي أذكره نتابع عليه حتى ماذا ذكر الله؟ الحاشية ذكره مرت بي وقلت في نفس اليوم الذي سمعت كونيا في أي حاشية؟ في كتاب يعني التمهيد يعني كتاب التوحيد للشيخ صالحة الشيخ أدخل المراجع عند جميل إذا هذا ينقلها لنا وعطينا المرجع من هذا نصحح إذا كان كنت غير هذا صححنا قال وأما زائلت في الأربعة أقسام الأول أن تكون زائده لمقر التوكيد وهي التي دخولها في الكلام في خروجها نعم فبما من الله وعما قليل وهذه نقول في القرآن صلاة وماذا صلاة التوكيد واما خطأ واما خطيئاتهم عندنا واما خطايا هم هذه قراءه لكن قرات ايش الشاهد أي مما خطيئات خالوا وإما وإما اهتخافنا وإذا ما أنزل سوره وزيادتها بعد إن الشرطية وإذا كثيرة بعد إن الشرطية وإذا كثيرة طيب هذا المشهور هذا المشهور والقاعدة العامة أن ما بعد أدوات الشرط زائدة ما بعد أدوات الشرط ما هي زائدة سواء إن أو إذا ما بعد أدوات الشرط زائدة زائدة إن, إن وقدت فهي زائدة قد يكون وجودها يعني لازم أو لازم أو قائز قال اثنان تكون كافه وهي التي تقوى بعد ان واخواتها نحو انما الله اله واحد وبعد ربا وكافه التشبيه في الاكثر وذكر ابن مالك انها قد تكف الباء وتحدث فيها معنى التقليل وقد جاءت ماء الكافه ايضا بعد قلة إذا أريد بها النفي نحو أقل ما يقول ذلك أحد بعد إنها خاتها وبعد ربها وبعد الباء وبعد الأفعال المتصلة بما ألا ما وطالما وكثرما كل فعل اتصل بما فهي كافه زائده كل فعل اتصل بما واشهر هذه الافعال المتصله بماء ثلاثه طالما وقلما وكثرما هذه فائده طالما وقلما وكثرما هذا الاشهر والا كل فعل يتصل بما فهي كافه قال ثان تكون عيضن وهي ضربان عيضن عن فعل وعيضن من الاسم فالاول عيضن عن فعل أي وهو كان وهو كان وعيضن من الاضافه ثالث قال فالاول كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت ما معنى أما أنت منطلقا انطلقت لين كنت منطلقا انطلقت لئن كنت منطلقا أن انطلقت قالوا الاصل ان كنت منطلقا أن انطلقت فحذفت لام التعليل آه آه قال وحذفت كان فانفصل الضمير ما هو الذي انفصل التاء من كنت عاد إلى كلمة أنت قال انفصل الضمير اتصل بها لحذف عامله اما انت لحذف عامله وهو كان، وقيء بما بما ما هي ما العوض، وقيء بما عوض من كان، قالوا الثاني كقولهم حيثما وإذما الشرطيتين، قالوا حيثما وإذما الشرطيتين. قال فما فيهما عوض عن الإ من الإضافة ما معنى من الإضافة ما معنى عوض من الإضافة من الذي سيفهم لي معنى كلام المرادي من من هنا بمعنى ايش بدل يا أخي داهي المرادي يطبق القواعد على كلامه قال فما فيهما عوض من الإضافة ما معنى عوض من الإضافة يعني بدل قال لأنهم قصد الجسم بهما، لانهما قصد الجسم بهما قطعا على الإضافة، وجاء بما عوض عوض منها، وجعل بعضهم ما في قدم القيس ولا سيما يوم بدارة جلجولي. عيوض عن إضافة ونصب يوما على التمييز قال الرابع أن تكون منبهة على وصف اللائق قال ابن السيد وهي ثلاثة أقسام قسم للتعظيم التهويل في قول الشاعر عزمت على إقامة ذي صباح لامر ما يسود من يسود. لأمر ما تعظيم يعني أمر ليس باستهل وقسم يراد به التحقير كقولك لما سمعته يفخر بما أعطاه ماذا تقول له وهل أعطيت إلا عطية ما وهل أعطيت إلا عطية ما يعني شيء حقير من العطايا وقد أعطى الله سبحانه وتعالى غيرك وفضله كثير من الامور فلم الفخر ولم التعاظم قال وقسم لا يراد به تعظيم ولا تحقير ولكن يراد به التنويع كقولك ضربته ضربا ما ضربته ضربا ما اي نوع من الضرب قلت وذهب القوم وذهب قوم الى ان ما في ذلك كله في ذلك كله اسم وهي من بنفسها قال ابن مالك المشهر انها حرف زائد منبهه على وصف لائق بالمحل معنى معنى لائق مناسب قال وهو أولى لأن زيادة ما عوضا عن محذوف ثابت في كلامهم وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامده كجميع دماء الا وهي مرادفه الا وهي مردفه بمكمل الا وهي مردفه بمكمل ما معنى مردفه متبعه ولا الا وهي مردفه بمكمل كقولهم مرات برجل اي رجل قال وزيد في اقسام الزائده قسمين اخرين هذا درس صادم بإذن الله أو بقيه شيء بسيط شيء قليل نكمله. وعلى وزيلة في ننتهي من من ماء هذا. وعلى وزيلة في أقسام الزائد قسمين آخرين أحدها أن تكون مهيئة وهي الكافه لانها أخواتها ولربا إذا وليها الفعل نحو انما يخشى الله من عباده العلماء وربما يعد الذين كفروا ربما يعد الذين كفروا ربما قال فما في ذلك مهيئ لانها هيئه هذه الالفاظ دخولها على الفعل ولم تكن قبل صال ذلك لم تكن قبل, لم تكن قبل ذلك صالحه للدخول عليها لانها من خواص الاسم قال والتحقيق أن المهيئه نوعا من انواع الكافه فكل مهيئه كافه ولا ينعكس ولا ينعكس قال والاخر أن تكون مسلطه ذكر هذا القسم ابو محمد بن السيئ بن قال وهي ضد الكافه وهي التي تلحق حيث وإذ فيجب لهما فيجب لهما بها العمل قلت قد تقدم أن ما في حيثما وإذ ما عبض عن الإضافة ولما كان لحاقها ولما كان لحاقها لحيث وإذ شرطا في الجسم بهما سماها مسلطه وقد كثر ابن السيد يقال السيد أقسام ما فذكر لها اثنين وثلاثين قسماً بأقسام الإسمية أشوعنا بأقسام الإسمية مع هذا آل الباب معنا كتب عليها معنا معنا هذا تنبيه جامين قال وذكر في تلك الأقسام ما لا تحقيقا في ذكره فلذلك أضربت عنه وأما مع الإسمية فلها سبعة أقسام هذا درس عد أزاكم الله خير ربي.